يَبَقُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ أَلَا بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَم نُرَاءَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتِ السَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَهُوَ قَالَيَا بُشْرَى يا هَذَا غُلَامٌ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى ذَلَهُ وَهُوَ قَالَ يَا بُشْرَى يا هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الارض لنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكم وعلما وكذلك نجز المحسنين